موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرمجين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن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 صَالِمٌ مِنْ صَلْصَالٍ وَخَلَقَ الْجَنَّاتِ مِنَ الْمَارِجِ مِنَ النَّارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مرج البحرين يلتقيان بينهما مرزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الأولو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير